ولإن جاء نصر للرب يقول إن إنا كنا معكم أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا محمدا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه دلكم خير لكم دلكم خير لكم إذا كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إذكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإئذ تكذبون فقد كذب أمم من قدرهم وما عرفوا سوء إلا البلاء المبين أَوَلَمْ يَرُوَّ كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 يك يئسون رحمته وَهُؤلَاءَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتِلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب صمي على القوم المفسدين ولما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجي إنه وأهله إلا امرأته كانت من الغادرين ولما أن جاءت رسولنا لوطا يهموا الله وطبيهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا, قوم فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الوجهة فأصبحوا في دابهم جاثمين وعادا وزمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وقد تبين لكم من مساكنهم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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 وَأَذِنُوا لِلنَّاسِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ